هذه ا ل ر س ا ل ة وردتنا من م ك ة ا ل م ك ر م ة ومن المرسل عبد الله إ ب ر ا ه ي م ب خ ا ر ي ويقول في رسالته السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وبعد أرجو الإجابة على بعض الأسئلة الأول وعرضها يحضره الصورة وهي حكم المولد النبوي وما حكم الذي يحضره وهل وهو الإجابة الدينية سماحة عبدالعزيز المنباز السؤال ما الذي فاعله إذا مات وهو على على على بعض يعذب شيخ هذه حكم حكم المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به لا ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا غيره فالذي نعلم من الشرع وطهر وقرره يحقق منها ل ع ل م هذا الاحتفال من م و ا ل ي د ب د ع ة لا شك في ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ص ح الناس و أ ع ل م ه م بشرع الله و يبلغ عن الله لم ي ح ت ل بمولد النبي ص ل الله و ل ا أ ص ح ا ب ه لا خلفاءه الراشدون ولا غيرهم فلو كان حقا و خيرا و س ن ة لما د ر و ا اليه و لا ما تركه النبي صلى الله عليه و سلم و لعلمه ا أ م ة فعله بنفسه و لفعله أ ص ح ا ب ه خلفاء رضي الله عنهم فلما ت ر ك و ذلك علمنا يقينا أ ن ه ليس من الشر و هكذا القول المفضله لم تفعل ذلك فاتضح بذلك انه بدعه و قد قال عليه الصلاه و السلام من احدث في امرنا هذا ما من ليس منه و رد و قال عليه الصلاه و سلام من عمل ليس عليهما فهو رد في أ ح د ه ا ا ل خ ر ى تدل على ذلك وبهذا يعلم أ ن هذه الاحتفالات بمولد الدموي في ر ب ي ع ا ل أ و ل أ و في غيره واخر الاحتفالات بالموالد ا ل أ خ ر ى كالبدوي والحسين و ل ي ر ذلك كلها من البدع المنكره التي ت ب ع أ ه ل ا ل إ س ل ا م تركها وقد ا و ل ه م الله ب إ ي د ي ن عظيمين إ ي د ا ل ح ط ر و إ ي د ا ل أ ل ح ى فقيل ا ل ك ف ا ي ة عن إ ح د ا ث أ ع ي ا د واحتفالات منكره مبتدعه وليس حب النبي صلى ي س ل م يقوم بموالد و اقامتها و إ ن م ا حبه صلى الله عليه و سلم يقتضي اتباعه و التمسك بشريعته و الذب عنها و ا ل د ع و ة إ ل ي ه ا و ا ل ا س ت ق ا م ة عليه هذا هو الحب و ن كنتم تحبون الله فاتبعوني ح ب ه م الله و كلهم ذ ل و ب ك م فحب الله و رسوله ليس بالموالد ولا بالبدع و ل ا ت حب الله و ر س و ل ك و ن ب ط ا ع ة الله و رسوله و ا ل ا س ت ق ا م ه على ش ر ي ع ة الله بالجهاد من سبيل الله في ا ل د ع و ة إ ل ى سنه الرسول صلى الله عليه و سلم وتعظيمها و الذب ن عنها و ا ل إ ن ك ا ر على من خالفها هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ب ا ل ت أ س ي ب في أ ق و ا ل ه و أ ع م ا ل ه و ا ل س ر ع د ه من هذه ع ل ي ص ل ا ه والسلام والدعوه إ ل ى ذلك هذا هو الحب الصادق الذي يدل عليه العمل الشرعي والعمل الموافق بشرعه واما كونه عز وجل عز فهذا ا ل فإلى الله جل وعلا فالبدع والمعاصي ل س ب ا ب العذاب لاسباب العذاب اللسان ف عمل ع ص ي ت ه وقد جاءه الله عنه إ م ا ل ج ه ن ه و إ م ا ل أ ن ه قلد من فعل ذلك وان منه انه مصيب أ و لاعمال صالحه قد م ه ا صاحب لعوض الله أ و لشفاعه الشفعاء من ا ل أ ن ب ي ا ء أ و المؤمنين أ و ا ل أ ف ر ا د فالحرص ان المعاصي والبدع من اسباب ا ل ع ذ ا ء وصاحبها تحت مشيئه في الله جل وعلا إ ذ ا لم تكن بدعته م ك ف ر ة أ م ا إ ذ ا كانت ب د ع ه مكفره فيها ا ل ش ك ا ل أ ك ب ر وصاحبها م خ ل د في ا ل ن ا ر نعوذ بالله لكن اذا ب د ع ليس فيها الشرك الاكبر خ ر و ع خلاف الشريعه من صلوات ا ل م ب ت د ا ة او احتفالات ا ل م ب ت د ا ة ليس ي ه ا شرك فهذا تحت مشيئه الله كلمه عصر نعم طيب ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ش خ ا ص هناك أ ي ض ا من يجعل له عيدا لميلاده هو هذا الشخص م ا يحكم كل هذا منكر حين ج ع ل م ي د ا لله او ل أ م ه او ا ل د م ت أ و لولده كل هذه ا ل أ ح د ث ه ا ل آ ن سبها من نصارى واليهود لا أ ص ل ه ا ولا اساسها عيد ا ل أ م أ و عيد الاب او عيد الاب او عيد الانسان نفسه او عيد بنته او كل هذه البنكرات كلها بدع كلها ن س ب ه م باعداء الله لا يجوز شيء منها ابدا الذي يسد الباب والحذر من هذه المحدثات ولكن بعض الناس كثرت عليه النعم واجتمع لانه الاموال فلا يدري في كيف يتصرف فيها لم يوفق الصرف بها ف طاعه الله و م ت ع ب ي ر المساجد ومواساه الفقراء و ص ل ر يلعب بها في هذه ا ل ا ي ا د واشباحها ه ه و كان المراد احيانا النبي صلى الله عليه وسلم فليس من و ا ل د يحييها بدروس ا س ل ا م ي ة في المدارس والمساجد والمحاضرات هذا ليس بدعه بل مشروع مضمون يدرس الشهوه ا ل ن ب و ي ة ويبين ما جاء في المولد من ا ل خ ب ا ر في الدروس ا ل ا س ل ا م ي ة في المدارس و المعاهد في المساجد و المحاضرات أ م ا يجعلها وقتا مخصوصا ي ط ا ل فيه الاحتفالات في الرجل ا ل أ و ل أ و في غيره والمشارب و ا ل ر ذلك هذا لا ا ل ل ل ا بل هو من ا ب د ع ما ح ن ن ا ه